واش عقلت على والدنيا وشحال كان عليها هاد القيمه والحومه والجيران والنخوه دنا كانت الحياة في سطا ولا ديما ديما ديما ديما ديما هذيك الصوره مازال في عيني غير كيف كانت المدينة وكيف ولات وشاقلت يا لاداك الضار المياه في قيمة والرحبات صقايا عقلتي عليها اللي كانت جنب الود كترول معامل فيها كترول فيها وتبدلوا الواد فقوا جالوا فقوا الله أعلم تسابوا مرضوا الولاد تسابوا اخواس الرحبة واللومة ومالين فاشا قالت يا لادا قطار من دي دا كبير <تصفيق> اللي ممر الدرب اللي ضيق ومنه يمكن لك تخرج بالجامعة الكبير ولفقيم البشارة الله ولي المسكين الله ولي المسكين هذاك المسيد سيدي زان زان وبناهم كانوا عمارة وكل شيء بالاجل و تشوف راه بحال بحال بمسيد والعيم وارق مهم ما زال درب وما زال الجمع الكبير وما زال الكبير وشاقلت على دار كتار لمدينة القديمة هذه كتار الكبيرة فراس اللي كانت ساكنة ممار دبها ديك الدار وقع لها الغيار وقسموها بيوت بيوت ومن بعد نادم معهم الحال الحال ولكن حتفت الفوت الدار تبعت مقصمة هكذاك بيوت بيوت وقفين تشاول وفين كيا شامح على ديك الدار ديك ديك ديك واحد نهار دخلت مع القواس وفوق شجرة التوت الوصل للقرموت شفت حماما قدامت بالحماما ومتت في الماضي واللي فات الماضي واللي فات وشوية الحماما دوات ايه دوات وقالت لي هذا كلواب الهايش ضربنا وحداه كانت ضرب لارش مقفنا علي حبوس وكانت داخل والخرج وكل عيشين معاه وما كانش كرشي فلوس وكانوا جوادات تيجيونا تحت الواد ويجيبوا الحوايج والقطو الزاد وبالفرحات النفوس واحد نهار هبطول بناتس والولاد يلعبوا فجن بالوهاد واحد من الولاد ضرب بالقارج بحجرع طار بالقارج وغرب بالقارج وغاب والجواد دابع الى سولمي ولدي الى سولمي ولدي قاش غنقول نقول ليه بلي سنشكون حنا وماضينا وحاضرنا او نكذب عليه غادي نقول ونعود ونسلم والله علي الشهر فيها عمارات كلها في الليل تبنات بسرعة قدمت ورشات حيت في الأعصر ومشوشة وحيت في الأعصر ومشوشة غادي نقول لي أنا عندي فيك أمل أنت وجي للأمل يمكن توقعوا الحل اش لما يرجع اللونو وذكيو المبشاره بالرج لواد الهائج وترجع الشامه وترجع الشامه وترجع حليمه وشعقلتي على داك الدار Šakı celedek La imdila bi o